بسم الله الرحمن الرحيم وان ناضعات غرقا وان ناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدررات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الراضفه قلوب يومئذ واجفة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 أخشى ما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها